أيها الأمير تدرس حق يسوى من قلبه كان عشاوت بيده سحامل صالب رابه في صبع أخذت أمه إلى هياكل العصن عم صلبه من أجله ليرشده رب الأنم ولما لما كبرت تدرس أرد حميم العمد عم دوسكو في قديس وأعطاه نصح ويرشاد أيها الأمر تدرس حد يسوع من قلبه كان ودبي ف عهد لکنی في بلد تو خیت استن نسک نوزی اولوس مدل لنسیل منجوس و عربل مسحیا خزولاد حالت نلیو وحش الاعی جا ودي تصحى بالصليب دروس واجدها تبكي فعارف بعمر الولدين قم بشجع خض رمحه وقتل هذا التن ارتد الملك عن الايمان وعمر بعبادات له وسن فرفض هذا الهمام ان يعبد غير الديان بنسحة من صليب رابط أكمل جهادون دون لا كليل فرحة به الملايكة وابلته بالتالين أذكرنا يا شهيد الله يسمح نحن الخطاد عشبنا ورجانا في أسعى ليس سوى In your